وَكَانَ ذَلِكَ عيَادَ اللهَّهِ فَوزًا أَظمَام وَيُعِّبَ الْمُنَافِقينَ وَْمُنَافِ قات وَالْمُشْرِكينَ وَالمُشِْكَاتِ الظَِّّينَ بِاللَّهِ ظََّ السَّوو عَلَيهِمْ دَائِرَةُ السَّوو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 فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وَمَنْ أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفذ لنا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 126. ويعتدنا للكافرين سعيرا 127. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّا تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ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 وَمَةَ وََّ يُعَّبهُ عَذاَابًا أأَلمَا لََد رَضِيَ اللهَّهُ عَ المُؤمننينَ إِذْ يبَعُونكَ تَ تحتَ الشَّجرَه فَعلِمَ مَا فيِي قُلُوبِِم فَأَزَل السَّكينَةَ عَلَيهِم وَأَثَابَهُم فَتح قَربَا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 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَن يبلغ محلة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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فازره فاستغلظ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع ليغيظ بهم الكفار